يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب اننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من عَلَقَةٍ ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمم ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 وترى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا الذين هادو والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَب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 ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء جعلناه للناس سواء فيه والباد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 ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره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 فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 الْقَشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى الساعة او يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ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 بِهِيَ عِلْم وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يكَادُونَ يَسْتَبُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا بس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لها